جربت مطبخ خالتي السنعة؟ جربت المفطح مع الرز والكشنة؟ جربت الدقوس والجريش وياهم؟ أوه، لازم تجرب مطبخ خالتي السنعة ذبايحه نعيم ما راح كويتي وبعد عند مطبخ خالتي السنعة طلبات خاصة مثل السمك والدجاج وغيرها من الأطباق والأصناف اللي راح تعجبك ولا تشيل هم التوصيل التوصيل لجميع مناطق الكويت للتواصل معنا على الحسابات التالية جربت مطبخ خالتي السنعة جربت المفطح مع الرز والكشنة جربت الدقوس والجريش وياهم اوه لازم تجرب مطبخ خالتي السنعة ذبايحة هنعيم مراح كويتي وبعد عند مطبخ خالتي السنعة طلبات خاصة مثل السمتش والدياي وغيرها من الأطباق والأصناف اللي راح تعجبك ولا تشيل هم التوصيل التوصيل لجميع مناطق الكويت للتواصل معنا على الحسابات التالية جربت مطبخ خالتي سنعه جربت المفطح مع الرز والكشنة جربت الدقوس والجريش وياهم اوه لازم تجرب مطبخ خالتي سنعه ذبايحه هنعيم مراح كويتي وبعد عند مطبخ خالتي سنعه